بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو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 شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُلَ الْبَابِ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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُنْفَعَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وأولئك هم مقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبرهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذلوبهم والله شديد العقاب قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ تَقَتَا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 مَنَّنَا فَأَنْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابًا النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 فإن حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب ولميين أسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب نليم أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتَ عَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَآخِرَهُمْ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ مَا يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فِيهِ ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يضلبون قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق مَن تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادٍ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونَيْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ رَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يحب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 فَتَقَبَّ لَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْ بَته نَباتَةً حَسَنَا وَوكَفَهَا زكريا كلُل ماَا دَخَلَ عَلَهَا زكرِييَُمِحرَابَ وَجدََع دَه رّقاءقالَالَ ي مَرَْمُ أن لَِ هذا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 يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي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 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على لساء العالمين يا مريم اقلتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين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 وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بِشَرٍّ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قُلْ فَيَقُولُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا لَّبَنِي يَقْدِرُ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَ يَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْبَرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ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 نَآبِ مَا أَنزَلْت وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِن قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى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 ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من الله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين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 فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والنجيل إِلَّا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم بِهِ لكم لمَُ حجُونَثِي مَا لَسَلَكُ بِغِل وَلهَّهُ يعلملَم وَأَنتُم لا تَعلمون مَا كانََ إذهمُ يَهذ يَو وَل نَصرال يَ وَلَ كَ حَل فَم مُسلنمَا وَماَا كانََ مِنَ المُشِكين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 وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُوتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمُ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يختص برحمته من يشاء والله الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من انت منه بقنطار يوده إليك وَمِنْهُمْ مَنِ اتَّمَنَهُ بِدِينِ رَبِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِتْنَةٌ سَبِيلَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذا مسلمون وَإِذا خَذَ اللهَّهُ مثَاقَ النَّبِي إَِ لَمَا آتَينَكُم مِن كِتابَابِ وَحكْمَ ثُ جَ أَكُمْ رَسُول مُصَدِّقُ لِمَا مَكُمْ نتُ مِن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 أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا ذِي عَلَى ابْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَنَسْلًا وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفاروا فلن يقبل من أحدهم ملء لرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب نليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ على نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَاتَّبِعُوا التَّوْرَاةَ فَاتَّبِعُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهُوَ ظَالِمٌ مُنْذَرٌ إِنْ صَدَقَ اللَّهُ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاَتَصِمُوا بِحَبْرِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُونَ واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا وَكُنتُمْ على شَفَاحفْرَة مَِ النَّارفَ أَن قَذَكُم مِنهَا كَذَلِكَ يُبَيين اللهَّهُ نكُمُون آيَاتِهينَ عَكُم تَتَدُون وَالْتَكُمْ مِنْكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَلْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُثْلِحُونَ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 فأما الذين سوزت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فادوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون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 لَا يضُرُّكُم مَّنْ أَنَاذَا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ إِلَىٰ ظُهُورِهِم مَّا لَا يَنصُرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا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 وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر فيها صر نصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وَمَا ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يانونكم خبالا ودوا مَا عندتم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 تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم لنا مل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات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 والله رفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا الْرِبَاءَ ضَعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات ونرض أعدت للمتقين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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على مَا فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم نعلون إن كنتم مؤمنين يَأْمَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوِلُهَا بَيْنَ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ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 فَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كتابا موجلا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ لَآخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ إن قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَلُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِينَ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 حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِّنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم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 وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مِتْتُمُوا أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنْتَ لَهُمْ ولو كنت فضا غريض القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فيلم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم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 قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ مِنَ الْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ قَرِيبٌ مِّنْهُمْ لِيَمَان يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ مَّقْعَدُوا لَوْ طَاعُمُونَا مَا قُتِلُوا قَفَدَرَؤُ عَلَى أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ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 يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بنيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب نليم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 سَنَكتُبُ مَاقالَوا وَقَتْ لَهُم نَن بِآ أَم بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُ عَذاابَ الحَريقَ ذَلِكَ بِمَا قَدمَتَلكُمَّأَ اللهَّه لَْسَ بِضَ اللله مِن للِْعَب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 فَلِمَ قَتَلْتُمُ هَبُوءَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوا فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَن تُمْحَىٰ مِنكُمْ خَطِيئَةٌ وَلَن تُجْزَوْا إِلَّا مَا سَعَيْتُمْ وَأَنَّ مِنَّا لَشَهُدَ عَلَيْكُمْ وَأَنَّ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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَاخْتِنَا فِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِلَ الْبَابِ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 رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدَ أَخْزَيْتَهِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَا صَحَابٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِمَانِ أَنَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا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 وَمَا عند الله خير للبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لَا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا اِنَّ أَنْآئِكَ لَهُمْ وَاَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ